ا ل ك ض اصبحت ان ا ص ي ئ ه ا ل ا ل إ م ت سيئه بان ا ص ح ت سيئه بان ا ل ب ح ت ي ئ ه ا ن اصبحت ي ئ ه ا ن اصبحت سيئه بان اصبحت س ي ئ ا ن ا ل أ ح ت سيئه بان اصبحت سيئه بان ا ب ح ت س ي ئ ا ن اصبحت ي ئ ا ن اصبحت سيئه بان اصبحت سيئه بان اصبحت سيئه بان ا ص ب سيئه ب ا ف ا ح ي ه بان ا ص ب سيئه بان ب ح ت و د ث ن ا ع ن ا ل م ن ج ي ا ت م ن ع ل و م ا ل ك ت ا ب ا ل م ن ج ي ا ت ا خ ر ى والاخرى و ا ل ا ل أ و ل هي ب ي ا ن ف ض ي ى والاخرى و ا ل إ خ ر ى والاخرى و ا ل ي خ ر ى و ا ن ا ن ق س ا م ا ل أ ف ع ا ل ب ا ل إ ض ا ف ة إ ل ى ا ل ا ي ة ى ع ل م أن ا ل أ ع م ا ل وإن ا ن ق س م ت أ ق س ا م ا ك ث ي ر ة من ق و ل وفعل و ح ر ك ة و ج ل ب و ج ل ب نفع و د ف ع ض ر ر و ف ك ر و ذ ك ر و غ ي ر ذ ل ك م م ا ل ا يمكن إ ح ص ا خ ه ف إ ن ه ا ت ر ج ع إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م ط ا ع ا ت ومعاصي ومباحات عندنا ط ا ع ة و م ع ص ي ة و م ب ا ح ا فهذه ث ل ا ث ة أ ق س ا م نذكرها ب م ع و ن ة الله تعالى القسم ا ل أ و ل المعاصي وهي لا تتغير عن موضوعاتها ب ا ل ن ي ة فلا ينبغي أ ن يفهم الجاهل ذلك من عموم قول صلى الله عليه وسلم ا ل أ ع م ا ل بالنيات ويظن أ ن ا ل م ع ص ي ة ولكن يجب النية. النية النية ان ي ك ل ن ي ن ا ك الكلمات المنطقه التي يجب ان يكون ه ل ا ك ي ل ك ل م ا ت في ا ل م ن ي ق ه التي يجب ان يكون هناك الكلمات في المنطقه التي ي ج ر ان يكون هناك الكلمات في المنطقه التي يجب ان يكون هناك الكلمات في المنطقه التي يجب ان يكون هناك الكلمات في ا ل ن ي ة ك ا ل ذ ي يجب ان يكون هناك ا ل ك ل م ا ي في ا ل ب غ ي ر ه ويطعم فقيرا من مال غيره ويسرق فلوس من حق الناس ويعطيها من أموال الناس ر ي ل ل ف ق ر ة إ ن شاء الله لكن قال لا تزني ولا ت ت ص د ك ومن فقد ا ل ر م ا ن من كدفجه ا لا تزني ولا ت ت ص د ق يخلي ا ل أ م ر على ما هو عليه فقط اذا قلنا في ا ل ظ ه ر س السابق ان المعاصي لا ت ح ت ا ج إ ل ى ن ي ة لا يوجد ن ي ة ل ل م ع ا ص ي ا ل ل ه م ا ن ي ن و ا ت ا ابرام هلا ن و ا ل ل ه م ن ي ن و ا ت ا نظر كذا لا ا ل ن ي ة لا تتوجد ا مع المعافي إ ن م ا تتوجد ا ا ل ن ي ا ه معايش مافاه مع نعم أ و يطعم ف ق ي ر ا ً من مال غير ه ظ ل م ا ً و ع د و ا ن ا أ و ي ب ن ي م د ر س ة أ و خ ا ن أ و رباطا ً بما ل ح ر ا م ظ ل م ه على غير راح س ر ق ب مال ولا شي ء ولا ظ ل م ا ل ن ا س وأخذ حقا وراح ي ب ن ي مسجد وراح يبني خان يعني فندق للناس يسكنون فيه أ و ا ل م د ر س ة أ و يعني مخ الطريق أ ي شيء من أ ع م ا ل البر لكن بمال حرام فما ما كن هذا العمل الصالح الذي, قد... الذي عمله غير ا ل ن ي ة أ و غير ال... يعني نيته أنا أ ما و ل أ ن لدينا أ ب مبعثة ي أ ن نيتي طيبة أ ص ل ا أنا م ا أ خ ذ ت ه ا ع لا ى تسلي و للأولادي لا لا أنا ما تتعامل ل ص ع ا مع ة ي ن ي المسلمات ي ن نعم ف ه ذ لا ه جهل والنية لا تتعامل ر في ك ن ه المسلمات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 ل أ ش د م ن ان ل ل ج ه ف إ م ا ي أ ت ك إ ن س ا ن ج ا ه ل لا يعرف ش ي ء و ي أ ت ي يعتقد إ ن جهلا هذا ن هو علم ويتخذ قراراتا طرق هذا الجهل لا أ ح د يقول لي ش ي ء أ ن ا قد اتخذت هل ذ ا ا ق ر ر ا ولا سويت هو ذ ا الفعل هل هم مطابق للشرع لا ئ ي ة نعم وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و لا يعذر الجاهل على الجهل ولا يحل للعالم ان يسكت عن علمه وحكي عن أ ح م د بن ا ح ن ب ل أ ن ه هجر بعض أ ص ح ا ب ه فتردد إ ل ي ه سنين ك ث ي ر ة ف أ ع ر ض عنه وصار لا يكلمه فلم ي س أ ل ه عن تغيره وهو يذكره حتى قال, حتى قال له بلغني أ ن ك طينت حائط دارك من جانب الشارع فقد أ خ ذ ت سمك الطين وهو أ ن م ل ة من شارع المسلمين فلا تصلح ت ع ل م العلم قال انك ليست الشارع ليست الجدر حقك أ ص ل ا أ ن ت باني على حدك ما تركت من حقه شيء ا ل آ ن الشارع ا ل آ ن م ل المسلمين أ ن ت كيت وليست هذه الصانتي اللي حقه د ل ي و س ق ت هو في حق المسلمين ليش؟ ي ع ن ي إ ي ش ا ل م س أ ل ة هنا إ ي ش الدليل هنا أ و إيش ا ل غ ا ي ة هنا أ و إيش ا ل ف ا ئ د ة هنا ان ما ه ي و ر ا ء صحيح ان ا ل م س أ ل ة ما ضيقت يعني ذاك الضيق لكن دليل على ما ب ي تورع من حقوق ا ل آ خ ر ي ن وحقوق الله سبحانه وتعالى ففي نظر ة أ ن من تجرى على هذا الشيء البسيط سيتجرى على ما هو أ ك ب ر خ ا ص ة إ ذ ا كان من إ ن س ا ن يدعي انه متعلم وينظر ي إ ل ي ه ا ل آ خ ر و ن على أ ن ه م تعلم ع ل ى أ ن ه ممن ن يرشد ع ن ي ي ويدل الناس على ع م ل و إ ذ ا هو غير متورع فيقول ان أ ح م د بن حنبل هجر سنين بسبب هذا الشيء البسيط ف ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة ورع وليست م س أ ل ة ي ع ه قبل المال من أ ي ن ما حصلت عليه أ و افعل ما شئت لا لابد من مراعاة من لا لا لا ما يتطابق مع الشرع والمروءه اذا الله م ص ل ي على محمد وعلى ال محمد لا ي ع د ر الجاهل على الجهل يعني يقولها وسوى ولا سوى سوى سهل لا لها لها لها جاهل يجاء مصيبة فرق بين الجهل والجهل الجاهل من الجهل يعني من الصغر هذا لا يؤاخذ إ ذ ا كان لازال فيما تحت التكليف وفي عالم ل ع ن ث ل ا ث ة لكن نحن نتحدث على إ ن س ا ن مكلف وعنده جهل أ ي نقيض العلم القسم الثاني قال لا فلا تصلح ي تعلم العلم ما ا م ما عندك ورع ولا, ولا عندك استعداد ق ا ولا م ة ن ك س ت ع ان د أ تطبق ما تتعلمه إ ذ ا كان بالله مثلا تتعلم شيء بس ما تطبقه فليس في يعني ل س من أ ه ل العلم أ ص ل ا ل أ ن أ ه ل العلم إ ذ ا تعلم الشيء فليعمل به ولذلك كانوا يقولون اننا كان يقول بعض ا ل ص ح ا ب ة كنا لا نخرج من ا ل آ ي ة حتى نتعلمها ونعمل بها يعني لا بد ولذلك سجد من القران الذين آمنوا, الذين امنوا وعملوا القسم الثاني الطاعات إ ذ ن هذا ا ل أ و ل المعاصي ق ل ن القسم أنها ا موضعها أنها بالنية لا تتغير معصية أني ر عن عن كون بالله ش ت ولا أني و ي النية تغيرها ت لأجل أنفع أو لا لا, النية لا تغيرها إطلاقها ل أنفع ا س الثاني الطاعات وهي م ر ت ب ط ة بالنيات في أ ص ل صحتها وفي ت ض ا ع ي فضلها أ م ا ا ل أ ص ل فنحو أ ن ينوي بها ع ب ا د ة الله لا غير ف إ ن الرياء ا صارت م ع ص ي ة يعني خرج ا ل إ ن س ا ن يصلي في المسجد تكبد ع ن ه أ ن ه يصحى من النوم ت ك ب د ع ن ه أ ن ه يتوضا الى البيت وتكبد على الخروج من البيت إ ل ى المسجد وتكبد على يعني خروجه من غرفته أ و كذا وكذا, وكذا. وصل و إ ل ى المسجد وصلى ومع الناس وهذا الورد كله وفي ا ل أ خ ي ر هذا كله ينقلب إ ل ى م ع ص ي ة والعياذ بالله إ ل ى ذنب ليش ل أ ن ه لم ي أ ت ي للمسجد ليصلي لله و إ ن م ا أ ت ى ليصلي للناس حتى يقال والله فلان يصلي في المسجد فهذه م ع ط ا ع ة أ ص ب ح ت م ع ص ي ة والعياذ بالله إ ذ ن ا ل ن ي ة نحتاجها في كل شيء في العمل في اللي ف ي الطاعات نحتاجها في الطاعات الجسم الثاني الطاعات وهي م ر ت ب ط ة بالنيات في أ ص ل صحتها وفي تضاعف قبلها أ م ا ا ل أ ص ل فنحو أ ن ينوي بها ع ب ا د ة الله لا غيره ف إ ن ه ل ر ي ا ء صارت م ع ص ي ة و أ م ا تضاعف الفضل ف ك ث ر ة ا ل ن ي ا ت ا ل ح س ن ة ف إ ن ا ل ط ا ع ة ا ل و ا ح د ة يمكن أ ن ينوي بها خيرات ك ث ي ر ة فتقول له بكل ن ي ة ح س ن ة و ث و ا ب إ ذ كل و ا ح د ة منها ح س ن ة ثم تضاعف كل حتى س ع ش ر أ امثالها كما وردت به ا ل آ ي ة ومثاله القعود في المسجد فانه طاعه ويمكن ان ينوي فيه نيات حتى يصير من فضائل اعمال المتقين ويبلغ به درجات المقربين وجملتها امور ثمانيه القعود في المسجد يعني ممكن ان تجعل من هذا الجلوس في المسجد اما ان يكون طاعه وهذا ما نتحدث عنه أ و تستطيع أ ن تجعل من هذا البقاء في المسجد معصيه ومتعوب عليه يعني شل لك شل من, من الاثم أ م ا أ ن تبقى في المسجد والمصحف امامه ولكن تتطاول في أ ع ر ا ض الناس يعني المصحف مفتوح أ ع ر ا ض الناس ما في م ث ل ن شوفوني وريا يعني عدم توقير لكتاب الله عدم احترام لبيت الله يعني أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة وانت في الافرن في ع ب ا د ة و ت ع ت ج د انك في ع ب ا د ة وهي ل ل أ س ف م ع ط ي ة يعني يعني الدليل على ذلك في آ خ ر س و ر ة الكهف يقول الله سبحانه وتعالى وهم يحسبون أ ن ه م يحسنون صنعا لا نطلع ا ل آ ي ه وهم يحسبون أ ن ه م يحسنون صنعا قل <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <قول> هل ننبئكم <نبدي> بالذين <سؤال> <سؤال> بالاخرين أ ع م ا ل ا الذين ظلت عليهم في ا ل ح ي ا ة الدنيا وهم يحسبون أ ن ه م ي ح س ن و ن ص ن ع هو في عنا ه ويحسب أ ن ه يحسن صنع وهو ليس هناك صنع لله أ و صنع طيب إ ذ ن ف ا ل آ ن نتحدث عن القعود في المسجد ف إ ن ه ط ا ع ة ويمكن أ ن ينوى في ه أ ن ينوى ويمكن أ ن ينوي في ه ن ي ا ت حتى ي ص ي ر م ن ف ض ا ا ل أ ع م ا ل ا ل م س ت ق ي م ويبلغ به درجات ا ل مغربين و ج م ل ت ه ا أ م و ر ث مانم ام ما أ و ل ا فتعظيم بيتل ا ل ه و أ م ا ث ا ن ي ا ف ي ن ت ظ ر ا ل ص ل ا ة تعظيم بيتل ا لا ي ل ه س ب ح ا ن ه و ت على ا ف ي ب ي و ت ن اذن الله انقر فاذا ك ر فيه ا هزم ي س د ح و ن ه ي ه ا بالقدوه والاطفال رجال رجال لا تلهم ه ت ج ا ر ة ولا بين ان تتقلبوا فيه القلوب و ا ل أ ا ص ا ل ل ي ج ز ي ه م الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضل ه والله يرزقون يشاء بغير حساب إ ذ ن هذه بيوت الله فتعظيم بيوت, فتعظيم بيوت الله هي من تعظيم الله سبحانه وتعالى أ ن ت إ ذ ا أ ت ي ت إذا شخص إ ل ى منزله ودخلت بكل احترام ل أ ن ك من احترامك لهذا الرجل يعني من دخول بيته يظهر عليك الاحترام ف أ ن ت ا ل آ ن قادم إ ل ى بيت بيوت الله سبحانه وتعالى ف ي ن عظمت هذا البيت ف أ ن ت تعظم الله سبحانه وتعالى تعظيم هنا بالاحترام بالالتزام ب ا ل ن ظ ا ف ة بكل شيء في هذا البيت إ ذ ن ا ل أ و ل ف ت ع ظ ي م بيت الله ثانيا ينتظر ا ل ص ل ا ة انتظر ا ا ل ص ل ا ة ص ل ا ة لا يزال الرجل في مصلاه ينتظر ا ل ص ل ا ة و ا ل م ل ا ئ ك ة تقول اللهم اغفر ل ه اللهم, اللهم اغفر ل اللهم اغفر لك اللهم اغفر ل و ا ل م ل ا ئ ك ة عندما تدعو لا شك ان ا ل م س أ ل ة م خ ت ل ف ة تماما إ ذ ن انتظر ا ا ل ص ل ا ة خ ل ا ه كان ا ل إ ن س ا ن يصلب الثالث ف ك ف السمع والبصر على ا ل م ع ط ي ه بني داخل المسجد لا عاد ب ا ت ل ف ز ي و ن ولا عاد بالنظر ه إ ل ي ه ا ولكن ا عاد به مغاني أسمعه به ل ما ا لن آ لحول الله أبوها قد ي ت ت ل ك ا ل من غ ا ي إلى المسجد ي م و ا ل ولا شيء فيه م و س ي ق ى و ل ا قال لا فيه والله أعلم م ن ت ظ ر ن ا هذا ذا ا لن ح ي اللي عندنا ذا الحين إيش ن م ت ظ ر ن ا ا ا ا في ي ل ج ت الله ل أ ع م إذن ف ك ف ا ل س من ع ع والبصر ا ل م ع نعمة ص ي كبيرة ة هذه أ ج ر ع ظ ي من رابعا فخلاص ع ا ل ش و ا غ ل ا ل د ن ي ي و ة دخوله من المسجد هذا يفترض أ ن ه مجرد ان دخل من باب المسجد تجرد ترك الدنيا خلف ما ه م عبد الله يدخل الجوال يشتغل و ا ل إ ي م ي ل ا ت ا ل د ن و ا ل أ ذ ي ة وهو في نفسه ي س أ ل ذا كيف السوق اليوم هاو اشترينا ي اليوم و إ ذ ا المسجد ما بقي, مسجد ما بقى مكان س ج د ما م بقي يعني ل ط ه ا ر ة النفس ويفترض ان المسجد مكان ل ط ه ا ر ة النفس من أ د ر ا ن الدنيا والشارع اللي أ ن ت فاتخرج له فتدخل إ ل ى المسجد متجرد عن الدنيا وحطامها وما فيها ع ل ى ا ل أ ق ل ا ل م س أ ل ة م ا ك اشر دقائق ربع س ا ع ة ادخل المسجد وتجرد فيه ريح نفسك ولذلك ي ع ن ي أ ن ا أ ف ض ل من اي إ ن س ا ن يدخل المسجد اليوم يد في م س أ ل ة الجوالات أ ن يدخل جوالك ما هو أ ن يحط على ا ل ص ا م ت ق ل ا أن ي ق ف و ت ل ا ح ظ أ ن ن الله يقول ا ل ل ق و ل الله ي ل ا ل ل ل ا ل يقول ا ل ل و ل ا ل ل ل الله ي ق و الله ل ا ل ل ل ا ل ل يقول ا يقول ا ل ل ي ق و ا ل ل يقول الله و ل الله ي ق و الله ي ق الله يقول ا ل ل و ل الله يقول الله ي و ل ا ل ي ق الله ي ا ل ي و ل ا ه ي ا ل ل يقول ا ل ي ق ل ا ل ل يقول ا ي ل ا ل ل ل ا ل ل ي و ل الله ي ل الله ا ه و ل ا ل ه ي الله و ل ا ل ه الله ي ل ا ل م ه يقول ا ه يقول ا ل ه ي ق و الله و ل ا ل يقول الله ي ق ل ا ل ل ي ق ل الله ي ق و ه ي ق و ه ي ق و ا ل ل ل ا ل يقول ا ي ق الله ي ق وجبل ف ك ر ه فتقل م س ج ي بدون ج و ا ل ق ب ل وصول ا ل جواه ل ا ولد ا ماشي بدون جواه ل أطران ولد و ماشي بدون ت ف فاكنا ك ا بذلك ل و ض ع ا ل أ ولد يعني خ ل ل ا ماشي س ج يجرد نفسك هو ب ر ط الله ا ب خ و ا ن جواه ل ا ا ل اللي ت يا هذا يخترق ا ل إ ن س ان م ج ر د يقول ا ل م س ج د يقول هذا المسجد يقول هذا ا ل م س د ي ذ ا ا ل ر ا ب ع يقول ا ا عن ا ل ش و ا غ ل ا ل د ن ي و ي ة في د خ و ل ا ل م س ج د و أ م ا خ ا م س ا د ا ل ت ج ر د ل ذ ك ر ا ل ل ه ت ع ا ل ى م ا عندك أ ي شيء آخر غ ي ر ذكر ا ل ل ه ت ع ا ل ى ف ي ا ل م س ج د و أ م ذ ا ا س ج د ي ا و ل هذا د ة ع ل م ذ م ع ر و ف و ن ه ي ا ا ل م س ج ت يقول ل م س ت د يقول هذا ا ل س ت ط ي ع من هذا ا ل ع ل م أن ت أ م ر ج ا ل م ع ر و ف أ و ت ن ه ى عن ل م س ج و أ م ا سابعا فان يستفيد أ خ ا في الله ل أ ن أ ص ل ا يفترض أ ن المساجد هي مكان خلق الصداقات ومكان إ ي ج ا د الاصدقاء في الله و ا ل م ح ب ة في الله ولذلك رجل تعلق قلبه بالمساجد ورجلان تحابا في الله ي ج ت م ع عليه وتفرقا فيه و أ م ا ثامنا فان يترك الذنوب حياه من الله تعالى فهذه طرق تكسر ا ل ن ي ا ت ت ك س ر ا ل ن ي ا ت وقس عليه سائر الطاعات اذا ما من ط ا ع ة إ ل ا و هي م ح ت م ل ة ل ل ن ي ا ت ا ل ك ث ي ر ة و إ ن م ا يحضر في قلب العبد في قلب جده وجهده ف اكتساب الخيرات و إ ر ا د ت ه لتضاعف الحسنات والله أ ع ل م هدف المسجد طيب هل نستطيع أ ن نجد تكثير الحسنات في غير المسجد خلونا نضعها من ا ل آ ن مثلا خلونا نسوي ت ج ر ب ة طيب ن ق و ل خ ل و ن يجب ان ع ف يكون هناك اشخاص يكون هناك اشخاص ي بيتي ه ذ ا أ ك ا ل ن ا س ش ص يكون و أ ف ي ك ي ه ن أن أ د خ ل ف ي بيتي ه ذ ا أ ذ ك ر ا ل ل ه و م ن ي دخل ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن السلام ر ح ي م ا ل عليك ولكن ا ه ب ر ك ا ت ه ا ل سلام عليك ن واحده الله ا ل ل ص ي ن أ ش ه أن لا ل إ ع ل ر سلام و ه ه أدخل في بيتي ذ أ ر م عليك ر و ف أنه ع مع واحده ل د على ذا سلام لا خ ل ف ي بيتي ك أ ت ح د ث مع اخواني و أ خ و ا ت ي في ه د و ء و ب س ك ي ن ة وتتحدث مع ا ا ن ي واخواني واخواني و ا خ ن ي واخواني و خ و ا ن ي و ي و ا خ و ا ي و ا خ و ل ا خ و ا ن ي و ن ي و ن ي و و ن ي و ا خ و ن ي و و ن ي و و ن ي ا خ و ا ن ا خ و ا ن ا خ و ن ي واخواني واخواني واخواني واخواني واخواني واخواني و ا ي و ا خ و ا ي و أ خ و ا ي و ا ي و ي و ا خ ن ي و ا خ ن ي واخواني و ا خ ف ي واخواني و ا خ و ا ن إ ي ش ن ش و ا خ ا لا ن ي ة ل بد م يوجد و ان يسعد ة طيب وليد مثلا وليسعد ا ا و ل ا أ ن يسعد رسول الله صلى الله عليه و س ل له خيركم خيركم ل أ ه ل ه و أ ن ا خيركم ل أ ه ل ي وكان إ ذ ا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله البيت كان في شغل أ ه ل ه يعني لا احنا ما بدنا لا يدخل الواحد البيت ال الامبراطور دخل أ ح د يقول لي شيء يشهد الله البعض ب ا ي خ ل حتى أ غ ر ا ض ه بعثه في كل مكان قالوا بالله رفعوا ه ف ع د ي و س و و د ي وسووا ي أ م ا أ ن ه يتعاون في البيت مستحيل وهذا يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن يجعله طاعته لله سبحانه وتعالى مثل التسبيح و م ث ل ا ل ص ل ا ة والذكر م ث ل إذن في كل شيء في سيارتي استطيع أ ن افعل هذا الشيء في المحل التجاري اللي أنا في, في, في مكان ا ل و ظ ي ف ة التي أ ن ا فيها في أ ي شيء أ س ت ط ي ع ب ا ل ن ي ة أ ن أ ج ع ل من هذا الشيء عمل صالح وثواب من الله سبحانه وتعالى أ س تفيد منه القسم, نعم. القسم الثالث إ ذ ا ب د أ ن ا بالقسم ا ل أ و ل الذي هو المعاصي والقسم الثاني الذي هو الطاعات ا ل آ ن المباحات القسم الثالث المباحات وما من شيء من المباحات إ ل ا ويمكن خروجه عن كونه مباحا بالنيه وما من شيء من ملابسها إ ل ا ويحتمل ن ي ة أ و نيات يصير بها من محاسن القربات وينال بها معالي مع الدرجات فما أ ع ظ م ح س ر ة من يغفل عنها ويتعاطى تعاطي البهائم ا ل م ه م ل ة عن شهوه ا و غ ف ل ة ولا ينبغي للعبد أ ن يستحقر الخطرات ويتهاون بالخطوات واللحظات فكل ذلك ي س أ ل عنه يوم ا ل ق ي ا م ة لما فعلها وما قصد بها هذا كله في المباح محض لا تشوب ه كراهه ولذلك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفه الدنيا حرامها عقاب حرام فيها عقاب لا شك من ارتكب حرام من ارتكب م ع ص ي ة من ارتكب خ ط أ من ارتكب لا بد انه حاسب يوم القيامه عقاب إ ذ ا هذا وشه حرامها طيب فحلالها ايش حساب و ل ك ا من حرام انتهينا من مكان ا حرام في الدنيا فهو ا ج ا ب طيب ومن ا ا حتاب ل ل ل ح اين اتيت بهذا اين صرفت هذا ماذا فعلت بهذا يعني حتى الحلال لابد ان ي ك و ن له ن ي ة تتصرف ف ي ه طيب ك ن ا هذا ح ق ي ي اخي حرق في حقي انا عندي مليون ريال ولن ياتي مليون ماذا حدث هذا معاشي ح ق ي لا ما هو يمكن ان تكون في نفس المنهج ا ل ل ي اوجدك ل ل ه سبحانه ت ع ا ل ى أ و له و خ ل ق ت ل هذا الشيء ف م م ك ن أ ن ك ت ص ل ف ه في ط ر ق الخير وليس بطرق الشر、فلا. فهي حقك فعلا لكن تعود عليك بالا إ ذ ن حرامها عقاب وحلالها حساب وفي حديث معاذ بن جبل إ ن الرجل لا ي س أ ل يوم ا ل ق ي ا م ة عن كل شيء حتى عن كحل عينيه وعن ف ت ا ة الطيب بيد ه وعلم س و ب أ خ ي ه بيد ه وفي حديث آ خ ر من تطيب لله جا ء يوم ا ل ق ي ا م ة ورحه ي اطيب من المسك ومن تطيب لغير الله جا ء يوم ا ل ق ي ا م ة ورحه ي أ ن ت من م ا ل ج ي ف ة ولكن ا ش أ استعمال الطيب م ب ا ح لكن لابد فيه من اني ل ر و ح ن ب ح ث عن أ ج م ل ع ط ر لا ر ا ئ ح ة إ ن كان الهدف من هذا ا ل ع ط ر أ ن ه ا التكاثر والفتنه اخرج والناس يشم رائحتي انها ج م ي ل ة من باب ا ل غ ض ب ة والتكبر هذه كارثه لكن من باب ا ل ن ظ ا ف ة من باب أ ن اكون نظيف و ا ل ن ظ ا ف ة من ا ل إ ي م ا ن من باب أ ن يكون رائحتي ط ي ب ة والمؤمن طيب ر ا ئ ح ة المؤمن يجب أ ن تكون طيب هذا فضل كبير لكن إ ذ ا ا ل م س أ ل ة تخرج أ ن ا أ غ ا ز ل يكون معي يعني يخلي الآخرين ا ل ت ت ف وما ل وأنا أ ق ص د فيه هذا ا ل م ع ص ي ة هذا و ب ا ل هذا يعني بالله مثال بسيط على الطيف كذلك م ل ب س ك ثوبه ش م ا غ ة ج ن ب ي ة أ ي شيء إ ذ ا كان الهدف منها التكبر والبختره وال... هذه وعيال بالله مصيبه عليه لكن يريد ا س و ل الله أحدنا أن ح يحب سبحانه ب ثوبه أن كأن يكون جميل جميل ي ي وعالك كذا وكذا, وكذا كأن الله جميل إن الله جميل يحب الجمال الله سبحانه وتعالى ر ان ل م م ؤ ا ل ن ظ ياتيك ف ل القوي المؤمن ل م م م ؤ ن ا ر ب المؤمن ا ل ذ لا يريد المؤمن يريد ي ي ع في ث و ب كذر ي ع ت ي ك في إ ن س ا ن غير منظم غير مرتب أبدا لا ا ل إ س ل ا م يحس على هذا كله لكن يحتاج إ ل ى ن ي ة أ ن يكون عمل خالص لله سبحانه وتعالى ليس من وراه ء لا كبره لا تكبر لا تبخسر لا لا إ ن م ا كلها و أ م ا ب ن ع م ة ربك فحدث هذه نعم من الله سبحانه وتعالى انعم بها علي ف أ ن ا أ ت ح د ث بهذه النعم واظهرها سؤال ف إ ذ ا كان الطيب مباحا فكيف يكون مثابا عليه وكيف يدخله العقاب وجوابه أ ن ه إ ذ ا قصد به الرياء و ا ل س م ع ة والتفاخر والتكاثر والتنعم بلذات ا الدنيا ويقصد به الرياء الى غير ذلك فهو حرام لا يجوز استعمال ه و إ ن قصد به وجه الله, وجه الله واتباع ا ل س ن ة واكتفاء اثر الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك ف إ ن ه يستحق عليه الثواب لا م ح ا ل ة ل أ ن ه قصد به وجه الله وطلب حسن ث و ا ب بسهولة كل شيء يتغير من ط ا ع ة إ ل ى حتى وهو م ب ا ح يعني و إ ح ن ا ق ل ن المباحات ا ما فيها <تصفيق> اللحى الثالث في ب ي ا ن مراد صلى الله عليه وسلم بقول ن ي ة المؤمن خير من عمل ه و ن ي ة الفاسق شر من عمل ه المعنى ا ل أ و ل أ ن يكون مراد أ ن ا ل ن ي ة لما كان لا أ ث ر للعمل إ ل ا ب ا ل ن ي ة فهي التي تصلحه ويكون مقبولا ً معها فلا جرى ما كانت ا ل ن ي ة أ ف ض ل من العمل ل أ ن العمل بدون نيه يعني يتكبد ا ل إ ن س ا ن خ ش ا ر ة وقت وجهد وعمل إ ذ ن لا ف ا ئ د ة منه و ك أ ن ه مثل ا ل إ ن س ا ن بلا روح العمل ب ل ا ن ي ة ك ا ل إ ن س ا ن بلا روح ولا شيء مجرد جيفه لاحمه و ك ذ ا لكن لا حركه لا ف ا ئ د ة منه فالروح هي التي تجعل منه ا ذ ا ف ا ل ن ي ة ن ي ة المؤمن أ ف ض ل من عمل ه المعنى الثاني أ ن يكون المراد أ ن ن ي ة المؤمن خير و هي من ج م ل ة عمل ه و ن ي ة الفاسق شر و هي من ج م ل ة عمل ه و على هذا لا وجه ل ل أ ف ض ل ي ه على هذا ا ل ت أ و ي ل و إ ن م ا الغرض أ ن ن ي ة المؤمن مع عمل ه خيران و ن ي ة الفاسق مع عمل ه شر ا المعنى الثالث المراد ن أن يكون المراد أن نية المؤمن خير وهي من ج م ل ة عمله ونيه ث ا ل ث شر وهي من ج م ل ة عمله من غير تفصيل في هذا المعنى كما ترى والمختار عندنا ا ل إ م ا م تفصيل نشير إ ل ي ه يكون معنى رابعا و ح ا ص ل ة أ ن ن ا نقول كل طاعه ة ف إ ن ا ف إ ن ه ا تنتظم من ن ي ة وعمل والعمل من ج م ل ة الخيرات ولكن ا ل ن ي ة من ج م ل ة الطاعات خير من العمل إ ذ لكل واحد منهما أ ث ر في المقصود و أ ث ر ا ل ن ي ة أ ك ث ر من أ ث ر العمل ف م ع ن ى ه ن ي ة المؤمن من جمله طاعاته خير من عمله الذي هو من جمله طاعاته والغرض والغرض أ ن للعبد اختيارا في ا ل ن ي ة وفي العمل وهما عملان و ا ل ن ي ة من ا ل ج م ل ة وهي أ ف ض ل ه ا فهذا معناه كما ترى والله أ ع ل م هذا دليل على قلنا أ ن ا ل ن ي ة ن ي ة المؤمن أ ف ض ل من عمله إ ذ ا وجدت ا ل ن ي ة قبل العمل ذ ك ا ا ل ن ي ة مع العمل و إ ن كان لا ن ي ة فلا عمل أ ص ل ا ولذلك ا ن ي ة المؤمن خير من عمله إ ل ل ه ونسال الله سبحانه وتعالى توفيق وسداد ا ل وصلى الله وسلم و ب ا ر ك و ا ت ر ح م وتحن ن على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا ل طاهرين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 اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اللهم والإكرام. على محمد وعلى م ح م و ع ل م ح ن ا وعلى م ح وعلى محمد وعلى م ا ل د وعلى محمد وعلى م ا م ل وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد و ع ل و محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى م ح م وعلى م ا م د وعلى م ح م وعلى محمد وعلى محمد وعلى م ح م وعلى محمد ع ل ى محمد وعلى محمد وعلى م ع ل ي محمد و ل ى محمد وعلى م ح م وعلى محمد و ع ل محمد وعلى ح م وعلى م ح م وعلى محمد و ع ل محمد وعلى محمد و ع ل ه م ح م و ل ى ح م د وعلى محمد وعلى محمد و ع ل ي محمد و ع サウナにさらって。